بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قد عمر بن الخطاب كإني قد أنسي أجائباتي عمر بن الخطاب نمى مقانسة عياش المعبر بياء جلموا فيه هشام ابن العاص نما جلم وجين كا انيتين حلقم مدينه تگدانن اسرت سينان نم نها سو عمر يف بهيتين مل اتي ديمه كجدو نما هاتيت ين ها دب دجدي كا جولنت يا حياتي مويتو جدي لا هننت ناتكوتا جدي جدو تجره روايان تنغا لا فتوركم بيتن جيني لما أدون جوتين بيئة العقبة لما فاتنا الرّاه مكة انكسر سهابا هدوياني مدينة قلنا نمن مدينت قلباء لا نمن مقدّة فينا نم مراسة رسول ربيتي في ابي بكر في والرئيساتي نموت تقطّق تذلبو نمتين أجنو قفاتو مقدّة فيه رسول ربي صلى الله عليه وسلم صاحبان إساني حفو أبو هبتني مرتنوا يا أني هبتني نما لبيني سهب بفتي وقارق كنا دبي قبو ملئ ججو هبتن إذا كان رسول ربي صلى الله عليه وسلم حاها يمنى أقول أني جاء أبو بكر نصدق رسولة لك فعفة أبو بكر لي guidance رسل ربي صلى الله عليه وسلم جروهن هي من أي في من أريفتيه ما أنا لي ربي الأني نهيه مني ملا جلاني رسول ربي أبي بكر من جرجريني جلاني كسر أورجان بعد رسول ربي تي في اللي guidance هي ما ما في ربي كي نهيه ما guidance guidance قل مدينا جت شو قرآن كي وقل ربي أدخلني مدخل سدكن وأخرجني مخرج سدكن وجعل مِنْ من سُلْطَانًا سلطان النصيره جتة ربيك يَا رَبِّي بَهِنْسَا بهنسا قل بريدنا باتي قال بريدنا قلش يا ربي تمسكهم برا محمد وَهِي اللِّي سَان وَلِنْقُدَانًا لِلَّهِ أَبَا بَكْرٍ أَكَّتَهُ أَجَجِ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم رسول ربي كاني أبو بكر اتلقى عني تنبكنا اتهيما أبي بكر أتي واهلكي يتاتا جلنيه اتحاسوا أبو بكر نقباه قال لما Takkala suoraan biħajä bataan iġede, koppese. Kureissi, kana la gitte, wal gitte, darun nedwa jada mutti. Wal umte. Wal igalte summa li jetty, kana Nama Muhammadi kana adjeesi, bataasa budda. Gala, ibbatokko isa, kenne na jada, ne murtee قالوا ربنا الآن الرسول في تيسه ملتقى وريشة رؤية سن ربنا الآن إسم بعث ملتقى يسنه جتكن لرب الرسول تهينهمه قرآن مبوزه آية قرآن أقرأمته اتهمه وإذا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين قال أي جركم ملسة الهاجرتي سهلو يوقا سعجيسو يوقا بياس باسو كان ملسة الهاجرتي رب اللي ملأت لها جشا ربي قرآن رسول ربي بيسيسي إذا كان رسول ربي أبي بكر وجين كاني منابعني قدى ثوري جد أمت كجيلا رسول ربي تفي أبي بكر اللي و ثوري وكان غارا ثوري غدا كنا كيستي دقاتن بولي سدي هي تشمر بولي سدي خنا والنسانيا تنيلوغان اسماءه في داف بكري كل غيا والفجئه سديتي بعدتي ينا خنا كيلو Gartanuk, korte, akka se teki tifidaa, hivaa, te teettu, teettu, teettu, teettu, halkan, uan bii, uija, u halkan, jara, udu, fida. Amr, minnu fehira, namri, jaremmo, reetisa, wajta, reetana, galtu, fana, jarrekon, فانسان بللسيتو يكم كفار قريشي رسول فاني مرسينني كفار وما رب الله جابي ابو بكر مدمي وان جدي يا رسول ودوف جلل علي بار تقومان إنسانين أرجع يا رسولك إلنا جلية، رسول ربي أبي بكر المال جلني يا أبي بكر يوم، قال جلني متى ما لا ما سدف عنك إن ربي، قال نأقرت جلني جئت حالكنان ودا كيف سترني، ربنا الأعلى أجرى جرا جلا رسوله في بعفده، أسرت دون ثعبون Nesäärte, drinkile, buhate, kanjella moottorio, se on nika, akomeisen ubeitan, sanatessa hiihan, kato. Mama, maatapa, aduba, se on nati sida, eihän se ole enää tuolla, ja abi bakrille, voita, että se بيا سدتا انبودا جرى مدينه وفرق قجيلن عامر بن فهيرانم نيادمو اتقما ابي بكر تي جرى خدمو دان جرو الدين نمن خراج بن بن كان نكري فتن جرو مشركته هو الجن مشركن الله وامانه ولثنان كدوراني امانه ما ما فأمانا ممّا ربّد تمني غرين كمجرؤ جرا. كروخ قافاسي سني. يو بيللا موجين سينام بيللا من بيللا ما بس. إن شاء رجتشو. هدو بنديبو. نمن دابو. نمن جانو. دو باب دللا من عمر يكت. جراو جين. خراغ أجيلشة ته. جراو جين. ده ما يجتشو. خراغ نتى ته. واحدو إن شاء الله درسي تين ترتي والجلال جداكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته